أعوذ الله أو من الشيطان الرجيم من بسم الله, الله الرحمن الرحيم

ل ع ل ي う الحكيم。<音楽>

「こえてそろそろ」

「なんだよなんだよなんだよなんだよなんだよなん

「かかなぜならば」

I'm s o l r y

言葉は言葉を言葉は言葉は言葉は言葉

え<音楽>

「あすい」

かわいいことは何も知らないことだ。

私 ربه <ت ص في ق>

مسلمات

اسر ربه ان طلق ك م

س ي ر ب ه إ ن طلقهن ان يبدله

موسوعه النابلسي ل ل ع ل و ا ل ا س ل م ي

Yes, I'll be coming.

ل د خ ل ك م جنات تجري من تحت ه ا ل ن ه ا

r o m run, run.

Yeah!、Boom.

y m u

もうわーい

طرد الله مثلا للذين كفروا م ر أ ت نوح

for an i y e

وقيل ادخل النار م ع الداخلين و ض ر ب الله مثلا للذين

ميتا في الجنه ونجني من في الاول ونجني من القوم

من ونجني من القوم الظالمين

ومر يا مبنه عمران ومريم

وموي مبنه عمران

ومويا مبنه عمران

私たちは今日の朝を迎えたのはこの時点の日の朝を

「ふらふらふらふらふらふらふら

وكانت من القانطين ومريم ابنه عمران

نفقنا في من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القارئ